نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل الفرقان.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 كما تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتكشعون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقث لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 فإن حدّوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن تَبَعَنَ وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا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 النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم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 قل إن تخف ما في صدوركم أو تبدوه يعلمهم الله و يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.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 والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إذ قالتِ إمرأةُ إمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بُطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَخْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنْ ان الله يبشرك بكلمه من ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم واديها واديا في الدنيا والاخره ومن المقربين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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسراء أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله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 ومؤمنين ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ إِسَاءٌ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت وتعالى تبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين وما كان وما كر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى متوافق ورافعك إلى ج و مطهرك من الذين كفوا و مطهرك من الذين كفوا و جائر الذين تبعوك فوق الذين كفوا إلى يوم القيامة.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 فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم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 ولقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا سكن من الممترين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 ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 الكتاب لما تحجبون في إبراهيم وما أنزلت السورات والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعصلون ها أن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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولاكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 وَالدَّمْطَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْفِتَابِ لَوْ ضَلُّنَكُمْ وَمَا يُضْلُّنَ إِلَّا أَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ يَا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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكو آخرة وَالْكُفَّارُ آخِرُهُمْ لَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُدَاءَ أَحَدٌ مِّثْلُ لما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَقَنَ نَبِيًّا لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَة هم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي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 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْلَى علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وما يبتغي غير الإسلام دينا فلي يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 لَأِكَّ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالُوا دِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُؤْمِنُونَ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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَنَا سُمْمَ قَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن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 قل يا أهل الكتاب لم تثقون بآيات الله والله جهيد على ما تعملون قل يا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 وكيف تهفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 وَادْعُوا سِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنت على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكم منكم أمان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 ولا تكونوا كالذين تفرطوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْعَادِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم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 الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولاد من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن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 مثل ما يفقود في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صدر، كما فدى ريح فيها صر أصابت حرت قوما فسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أفسم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من كم لا يألونكم خبالهم ودو ما عنستم قد بدت البضائع من أفواههم وما سخ في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون أمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمن وإذا لقوكم قالوا آمن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن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 إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوا تمن أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علي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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمنع زدفهم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِسَهُمْ فَيَوْمَئِذٍ قَلْبُهُمْ خَائِبٌ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو معذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض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 م ضاعفة الله لعلكم تفلحون وتق نار التي أعدت للكافرين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 أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجه العاملين Qadikhalat minqablikum sunan, fasirofi al-ard, fanzuru kifakam akibatul mukazzibid. Hada bayanul lill-nas, wahdu, wa mu'izatul lill تقيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قيل يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بيننا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 لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم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 وسَنَذِ الذَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّي يُونَا كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا استكانوا.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 وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار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 إِلَّا كي كَيْلَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَتْمْ وَلَا مَا أَصَابَ فَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة من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 إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو قلت ان فل و لي ظل القلب لم فضو من حولك فغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله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 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لْنَبِيٍّ أَيَّ غُلْ وَمَنْ يَغْلُلُ الْيَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ مات وفّق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم أَفَبَنِتَبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطًّا مِنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّ وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان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 من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 الذين قال لهم له الناس إن الناس قد جمع لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ما ذاك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يظهروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إنهم الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضبوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم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 عليه حتى يميز القبيس من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلنقتلتموهم إن طالقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذات وإنما توفون أذوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فان وما الحياة الدنيا إلا متاع لا تبله النفى أموالكم وأفوزكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا تسمعن من الذين أودوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإلا تصبو وتتقف إن ذلك من عزر الأم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 ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 كمن تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن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 من ذكر أو أنساء بعضكم من بغض فالذين هاجروا وأخرجوا من زيارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاصلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولئن خلناهم جنات ولئن خلناهم جنات تجري من تحتها الأنحاء توابا من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 قائعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أدوهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يَا الذين آمنوا اخبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون